واتبعوا احسن ما انزل إ ل ي ك م من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي الحسره على ما فرغت في جنب الله وان كنتم من الساخرين او تقول ل ه ان الله Hadane. <laughs>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 موسوعه ف النابلسي م ن ا للعلوم ب ف الاسلاميه ز ت ه م ي ه م ه موسوعه النابلسي ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 موسوعه ي ن ب سبحانه ح ا ن ه ت النابلسي و ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض ب ن و ر ر ب ه ا و ض ع الكتاب و ج ي بالذين و ش ه د و ق غ ي بينهم ب ا ل ح ق ي ه ل ا ي ظ ل م و ن ووفيت كل نفس كل م ا ع م ل ت وهو أ ع ل م ب م ا ي ف ع ل و ن وسيق ََ الذين ََِّ كبروا َُ إ ِ ل َ ى جهنم ََََ ز ُ م َ ر ً ا ح َ ت َّ ى إ ِ ذ َ ا جاءوها ََُ فتحت َُِْ أ ابوابها َُ وقال َََ لهم َُْ خزنتها ََََُ أ ل م ي أ ت ك م وصلوا منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن, ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل ا ن خ ل و ا أ ب و ا ب جهل قيل د خ ل و ا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها خالدين فبئس ي ه ا ف مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا وسق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمراء حتى اذا جاءوها و ف ت ح ت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم